قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيط كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقيد فجاءته إحداهما تمشي على استحياء